وما يستن تفال مزيه أي يقونا عبدالله والمنا بي كتنوز مطارقه وما يستن تفال عبارة بي ويستن تفال عبدالله ويستن تفال حبشه للأي